117. ويأتك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما 118. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا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 119. على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم, أو لامستم النساء فلم تجدوا ما